أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أعوذ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ودخلوا الجنة ثم وزوجكم، ودخلوا الجنة ثم وزوجكم تحبروا، يطافوا عليه بصحاف من ذهب وأكوام. يُطافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَامٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي النُّفُوسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَثَاثٌ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون الجن مين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم في مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا من أنكم ما كثون، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ما كثون، لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. أبرموا أمرا فإنا مبلمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إن كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون